وَعَدْنَاهُ وَحْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَكِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هو يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِي مِنْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليه ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فَضَاعَ عَنْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَاءَهُ الْعَذَابُ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِي فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فعنيت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفرحين